اماني صباح الخير كيف حالك أهلا أميرة صباح النور هل أنت ذاهبة إلى الجامعة نعم وماذا عنك وأنا أيضا متى يصل الاتوبيس بعد دقيقة من الآن ها هو الاتوبيس فلنركب إذن هيا بنا هل أنت ذاهبة الجامعة الكلية، القسم، الاتوبيس السيارة، القطار، الطائرة، دقيقة، دقيقتين، ثلاث دقائق، ساعة، ساعتين، ثلاث ساعات